وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِلَّةُ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللاتعبدوا الا الله انني لكم من هنا نذير وبشير وان استوفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويوتي كل ذي فضل فضله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 الا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور